burning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 I agree.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 تَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مَن بَعْدَمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيْنٌ بَيْنَهُمْ وَمَن يَتَّقِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اسْتَبَقَ الْهُدَى وَأَنَا مِنَ الْقَاسِمِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا كَل بَلَاو وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآلين يُرَاهُ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى ثُمَّ يَتَوَلَّى فريق منه لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تمسنا ما كثبت وهم لا يغذمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من ان وكفلا شِيرُكَ بِاحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ يَ الْكِبَرُ وَامْرَأَةٌ عَاقِرٌ قُلْ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يشاء. بحب العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من آخرين و اخْتَلَسَ مَوْلُهُ اسْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اسمه وَنُورِمَ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَن شر. <تصفيق> کوله الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرئ لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية وجئتكم اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم اتَّبِعُوا كَفَأَ قَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيما ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد هو هذا النبي والذي مونون الحبق وأَ ت تعلمون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 من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّ أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقوم بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يهم وشهدوا په <muchas> لن تقبل توبتهم لن تقبل ولو افتدى به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 قُلْ شَهْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 قَاتُوا قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَزكُرُون نِعممَةَ اللهَِّ عَلَيكُم إِذكُتُم عَدَ أَنْ فَأَلَّ فَبَينَ قُل بِكُمْ فَأَصْبَحتُم بِنِعمَّتِه إِخْوانَ وَكُنتُم عَلَ شَفَاحُفْرَةِ مِنَ النَّارِِ فَأَمْ قَذَكُم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 تلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرت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 النَّاسِ وَبَاءُوا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أخرى كَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كفروا عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه قَوْمٍ أَصَابَتْ أَوْثَقَاوٍ غُلُمٌ أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يُظْلَمُ بَالًا وَالدُّ مَا عَنِتُّم وَالدُّ مَا عَنِتُّم قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمْ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قالوا, قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِإِذْنِ رَبِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِذَا أَصَبْتُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا اذغدوا دوت من اهل كتبوا المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائفه ان منكم ان تفشل صركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين آسانا بَلَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن سماوات وما في الأرض التك النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء ཧ <muchas> ཧ Amen. قَدْ دِينًا فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَتَبَيَّنُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ من أقص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة م الموت من ق أن ت القف قدر.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 كأيهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما لَهُ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا لو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبِئْرَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ الله عَانِي إِن لَمَسْتَ زَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا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 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يُحِبُّ المتوكلين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 وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندكم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ تالٍ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا الموت لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم تبع رضوان الله والله ذو سضل عظيم ان لما ذلك رَسُولُهُ مَن يَشَاء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغنِيَاءُ كُتِبَ مَا قَالُوا وَقَدْ لَهُمُ الْأَمْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَق بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِ تَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن صادقين فإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ إِْ أَخَذَ اللَّهُ مِ سَاقَل الذي أَوتُكِتَابَلَتُ بَين النَّهُ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَزُ وَرَ أَظُورهِم فَنَبَزُهُ وَرَ أَظُهُورِهِم وَشْتَرَ فبئس ما يشترون لا تتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآخر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 ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا يرعى <تصفيق> سَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ عنهم. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات سيئاتهم تَقوربُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها كتابا لمن يؤمن بالله و